الذين كفروا ويصدون عن تبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس ثواء العافف فيه والباد إن الذين كفروا ويصدون عن تبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاتفة والذار ومن يرد فيه إلحاد بظلم نذقه من عذاب أمين ومن يرد فيه إلحاد بظلم نذقه